بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عينصاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه لدا اتي قال ربي ان وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعاءك رب شقييا وانني خفت الموالي من وعر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 قَالَ رَبِّ إِنَّنِي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُن شَيْئًا قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَتُكَ ألا تُكَلِّمَ النّاسَ ثَلاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا يَا يَحْيَا خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وحلانا من لدنا وزكاة وكانت قيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم أولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا و ان قر في الكتاب مريم اذ تبذت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا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 قال كذلك قال ربك هو علي هينا ولنجعله ايه للناس ورحمه منا وكان امرا مقضيا فحملته فانبدت به مكان قصيا فاجا خاض الى جذع نخله قالت يا ليتني مت قبل هذا يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا فنادها من تحتها الا تحزني قد جال ربك تحتك سريا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطباً جَنِيّاً فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِنَّ مَا تَرَينَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُورِ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا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 تَهْرُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا واجعل لي مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شطيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا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 وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَٱخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِمَّا يَشْهَدُ يَوْمَئِذٍ عَظِيمٌ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 نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبي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 الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا يا اباتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَن آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا وَأَتَذِنُ لَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا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 انهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا وَرِثْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَجَدْتَ بَيْنَنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَابًا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 هُنَّ كَانَ وادُهُ مَأْتَبًا لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا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 ويقول الانسان اذا ما امتنا سوف اخرج حيا اولا يذكر الانسان ان خلقناه من قب ولما يكن شيئا فواربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جن لماجثيا ثم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 مَن نَّجَّى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرَ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّن قَامَ وَأَحْسَنَ دِينَهُ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ عَزَّاً وَرِئْيَا قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدّاً حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابُ وَإِمَّا السَّاعَةُ انَّ الْعَذَابَ وَإِنَّمَا السَّاعَةُ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدوا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا افَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَمْ يَلِدْ ٱطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَٰنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَلَمْدُ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا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 فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا يوما نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جحنم مردا لا يملكون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا اذ تكاد السماوات يتفطرن منه منشق ارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغ غير الرحمن ان يتخذ ولدا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 الصالحات ساجعل لهم الرحمان وذا فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتذر به قوما الندى وكم اهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا